بشي ما كنت أفكر بشيء يزعل أصحابي ويخلي يقرب عباد الله عاديني يا ليل شفت الجفاب ابو جهاله قرابي وثرت بجنبي من الربع المواليني ما بين حرب النفوس وحرب الأعصاب يلين وصلت حدود السلم والدين لكن بكبهم وزكت على مابي مدى مابين رأس الخشم والعين وقفت من دونهم بوجيها جنابي ورفعت راياتهم وسط المياديني بالشعر والمرج لهم ينقص حسابي وعندي رصيد من الثنتين يكفيني ربعي حزامي ليأمنها بلابي يطلع لي من المياه تسعة وتسعيني واليا طلع بينهم حسد وكذابي فدمر الروس أنيش عم وصلطيني. أهل الشرف والوفا عربنا لانساب تاريخهم مجد فبطن الدواوين يا وليل سنات قل سكين ما يقطع الا من الحمل قريب يا ما خدعني مع في ضحكة النابي يضحك بوجهي وقلبه ما يدانيني لكن بدري على مفتوة لشنابي نابي يلغي وجودي و تاريخي نقال نما وسر مدي ونصابي متومر اللي على خمسة من ساكيني شل تخبول انت لما الهرج واتبابي يعقول لك باش وفوها البعاريني من قامت الروس تمشي خلف لذنبي من عادت الوقت تطلع لها معاوني لكن باصت عنهم ودفع ركابي وامسك وسعة الدروب اللي توديني. انعشت طلعتها في راس مرقابي وانطحت مثل الجمال كثرت سكاكيني انعشت طلعتها في راس مرقابي وانطحت مثل الجمال كثرت سكاكيني